أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الهدى من الله العزيز العظيم غاقب الثوب وغاقب الثوب الشيطان العقاب بالضوء <تصفيق> ما أجاد في آلاء الله إلى الذين كفر فلا يغفر كتغللهم من بلاد كذب قبلهم قوه موحي والأحزاب من داعبهم وهمب كل أمة من برسولهم وَإِذَا غَلَبُوا بِالْبَاطِلِ يُظْهِرُونَ فِيهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ تَظُنُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَهِينُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ Membirahi mewarni mula dan mewarni mula dan menyeduh mula dan nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi Rabbana wa ada di dalam jannah segenap yang diwudhuwu dan salam, dan salam dari ayahnya, dan isterinya, Inna taala al من مرضو مرضو من من تدعون من ما بدتوا الله عنكم مما بدتم أنفسكم بدعونا لليمن متقربون قوم ربنا ندعونا ندعيني وأنا يدعونا ندعيني ما تقربنا I don't Alemah! -ale -ale. قال لمن من فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّنَا قَالُوا إِنَّنَا أَبَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَخْنُونَ سَاءَ هُمْ وَمَا كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ادْعُ Allahul Muzah, wa weda Rabb. Inni aqabah yang bertindak di dalam awalnya, dihembuskan oleh Rabb malaikat. Walaupun Muzah, inni aqabah berarti Rabb dan Rabbnya. Mereka وَقَالَ رَجُونَ ممن يرد من هو مذك كفان يا مؤمنكم النل يوم ظاهرين اطلب من ينصرنا فمن ين في قوم نوح وعاد من بعدهم وما نوري قلنا للعباد Amen. Mm -hmm. وقال بروحي يا لانا بمني فرقا لعني ابني e y a d Wahai nabi kami yang telah dijanji, nabi kami yang telah dijanji, yang تَدُنُ الْغَشِيُّ وَيْبْتَكَاؤُ إِنَّ لِلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَهُمْ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ السماء والارض أقرب من قلب الناس أقرب من قلب الناس. Dan tiada yang bersama mereka kecuali orang-orang Allah yang menjadikanlah bumi dan langit beran dan bersamaan, dan menciptakan dan menciptakan benda-benda yang beran dan berazam dari ciptaan. Dialah al-Ghaib. Rabbil Alamin, aku ingin mengatakan, aku beribadah kepada Yang Engkau beri takdir tanpa melihat apa yang datang. Lalu datangnya keadaan yang berubah, dan perintah untuk ثم من تراغ ثم من نظرة ثم, ثم من علاق ثم من علاق ثم يخرجهم بغلا ثم لتبلغوا أشدفا ثم لتبلغوا أشدفا ثم لتبلغوا ششوقا ومن وَمَا النَّبِيُّ لَوُؤُدًا أَجْرًا مَسَمَّى ولا ولا ولا No, no, no. نبي اضب ضيئ الافق بضيئ الافق واذا كنتم تمرجون ادخلوا ابواب جهنم ما قال الذين والمتكبرين توصف ان وعد الله حق Fainmalu yenda'agal danilahum awal dan wabinda'adilah yang jangon. Waladarussalam minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum minum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 Dan tiada rukun dan bibir, dan tiada jadilan di sudorim, walaupun dan walaupun dipahamkan, مِنْهُمْ وَشَدَّ وَتَمَّ وَآتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أُرِنَا وَهُمْ فَمَا آمَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْذِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا Dan telah diingat, dan telah